طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا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 له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقف الصلاة لذكري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 الى, فرع الى فرعون انه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منلنا عليك مرة أخرى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 فرجعناك, فرجعناك إلى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 إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا